وَُحي قَابِثَمَريِي فَأَصَْحَ يُقلَِّبُ كَفَّيهِعَلَمَا أَم فَقَفِيهَا وَهِي خاَوية وَح قَثَمَري فأصبح يقلب كفتيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عوشها ويقول خاوية على عوشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ويقول يا ليتني